إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت بي سجدته عنك همكم ولقد يكفيك منها ايها الطالب طول وعمري عن قليل كن فيها